يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا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 فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا لَا نَدْنِي أَشَرٌ أُلِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ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 لكم ضرّا ولا رشدا قل إِنِّي لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن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 أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضي من رسول فإن يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عدد يا أيها المزمل